حزب الخلوتي لسيدنا عبد الحسن الشاذلي قد تسره بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا منان يا كريم يا ذا الفضل العظيم من لهذا العبد العاصي غيرك وقد عجز عن النهوض إلى برضاتك وقد طاعت شهوة عن الدخول في طاعتك ولم يبق حبل يتمسك به.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 وقد جعلت لأسمائك حرمة فمن دعاك بها لا يشرك بك شيئا أحببته فبحرمة أسمائك يا الله يا ملك يا بدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصويد قني لها قني من الهم والحزن والعجل والكسل والجبن والبخل والشك وسوء الظن وطلع التين وغلبته وقهر الرجال فإنه لك الأسماء العثنى وقد سبح لك ما في السماوات وما في العرض وأنت العزيز الحكيم اللهم يسألك خيرات الدنيا وخيرات الدين خيرات الدنيا بالأمن والرفق والصحة والعافية وخيرات الدين بالطاعة لك والتوكل عليك والرضى بقطائك والشكر على آلائك ونعامك إنك على كل شيء قدير